أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأرامل فأخبرهم قل يرزقهم الله, بينكم الله من فضله ويرزقكم من الله ما سمع قول داع بينكم المؤمنون الذين اذا ذكر الله خشوعا ونور ونور وإذا تليت عليك جاءت لي كان ما يساوم بين إل الموت وهم يا ضلال يعدكم الله وعد الطائفتين انما لكم هو توتنا ان ما هنات الشوك تكور ويريد الظلم اي حظا حظا كريما لكلمات ويقطع دابر الكافي ليح ويباطل الباطل ليحق الحق ويباطل الباطل ولو جرئ المجالمون إذ تستخدمون ربكم فاشتجاب لكم فاشتجاب لكم أمي مهدكم من الملانا يكتبون دفين وما جعله الله إلا بشرا إذ يرد ربك إلى الملائكة أني معكم الذين آمنوا شألقي في قلوب الذي أكفره فطالبوا فوق الأعناق فطالبوا فوق الأعناق وطالبوا منهم كل بنا ذلك لأنهم شاء الله على شد من Oh, my God. نور في منه كلامون والذين كفروا الى جحنم يفشرون ليوم يظلم خليج من الضيم ويجعل خبيث بعضا على بعض فيرتقبهم جميعا يجعلهم في جحنم هؤلاء هم الخاشرون كل الذين كفروا ويغفر لهم ما قد شرق وإن يعودوا فقد غضت سنة الأول mo oh. تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم فطروا إن إلى النار إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شهيد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم أرضوا هؤلاء دينهم ومن يتأكد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 وإن يرن معتدا ان عنها علاقا حتى يغير ما بالامور لقدت منهم ثم ينقطون عهدهم في كل مرة يومهم لا يتقون فإما تثقف أنهم في الحرب فشدت بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخاف أن من قول خيالتها فعبد إليهم على شوال إن لا يحب الخاص آمن ولا يحسبن الذين تفاخروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم اجتاعات من قوتي ومن عطائي خير ومن عطائي خير ترهبون به يعتدون ترهبون بيعد والله, والله وعدكم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء ما في شبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون وإنها جنحوا للشن فجنح لها وتركى على الله هو الذي أيدك بنصره وللمؤمنين وهل زجنا قرن بهم لو آتا قتامات اللفظ جميعا ما ان افتتبينهم مني ولئن جن اللهنا لفتينهم عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله وكيف الله ومعني اتبع جميع المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون فاهمونا يغنمون دنياي وان يكن منكم مئه يغنموا انفع من الذين كفروا يغنموا انفع لكفروا بأنهم طوب لا يبقى وَنَشْتَكُ فِي مَا أَفْسَدْتُمْ لَهُ نَجَمٌ مِنَ الْقَادِسِ مَا لَمَسْتُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَلَى وَرَمٍ سَتَكُونُ مِمَّا ظلمتم وهو الذي يعلم ما في قلوبكم خير ان ياتيكم خيرا مما اخلفتم ياتيكم خيرا مما اخلفتم ويغفر لكم والله غفور رحيم وهي يريد سيادتك فقد خان الله من قبل فان كان منه والله عليم الذين آمنوا وهجروا وجادوا من وجاهدوا من أنفسهم في <تصفيق> شديد الأنين من الأرض والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوروا نصروا ذلك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وإسقى كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا بعدكم فعظهم أرهاب العظيم في <تصفيق> اتجاب